افتتحت لها حسابا في أحد مواقع التواصل تقطع فيه فراغها المتراكم وتقضي فيه على ملليها الذي طانم جثما على صدرها وفي ليلة مظلمة تعيشها تلك الفتاة بتفاصيلها المعتادة على هذه المواقع تتابع الشباب تعجب بعضهم وتداعب الآخرين وتشاركهم اهتماماتهم وتلاعبهم وفوق كل هذا تقول أنا أتواصل معهم في حدود الأدب رآها أحد المهتمين والمختصين بقلوب الفتيات ممن امتلأت قلوبهم فزقا فجورا وامتلأت هواتفهم بأرقام الفتيات السذج والضحايا فبعضهن قد هتك شرفها ورماها لآلام الزمان والبعض في الطريق يتسلى بقلوبهن بسنواته حتى لا ترى في الدنيا أوثق منه ثم يطلبها اللقاء ثم يهديها نطفة محرمة تبقى عالقة بذكرياتها ولو تابت ألف مرة وشرخا في شرفها لا يزول مع العقود لترى نفسها بين النساء من أقذر خلق الله وليست من الشرف لأن آثار جريمة تصبح وتمسي معها يا لله يغريها ذلك المجرم برسالة جادة في أول الأمر تظهر الثقافة والرغبة في تبادل المعرفة بأسلوب الراقم لا تنتبه له الفطنة فتظن أن هذا الشاب المثقف هو فارس الأحلام ولربما قصف قلبها ببعض كلمات الحب بدون مقدمات ويحلف لها أيمانا يلعله الله بها لعنة تدخل معه لقبري أنه يحبها وأنه انشرح قلبه لها ولا يريد من الدنيا غيرها هي أم أولاده المستقبلي التي ينتظرها من سنوات ووالله إنه سيتزوجها ومتى تيسرت له الظروف والعجيب أنه في هذه الأثناء يرن هاتفه الضحية خمسة تتصل بك وفي الموقع الضحية عشرة تسأله ما تجي تخطبني من أبوي طال انتظاري يا عمري وفي الواتس الضحية رقم 12 صباح الخير يا أغلى حبيب حياتي بدونك ما تسوى متى نصبح قلبي للأبد وأخرى تراسله أرجوك لا تفضحني ترى الصور عندك لا تنفذ تهديدك أرجوك ارحمني صرفت وقالت أستوني أرجوكم لا تفضحوني بہونی وغیرہ وأخرى تترجاه الله يفضحك دنيا وآخرة مثل ما نشرت صوري في اليوتيوب الله ينتقل منك كل هذا وضحيتنا غارقة في الثقة وبعد أشهر يسجل رقمها الضحية الأخيرة أخيّة لكل من ابتلاها الله بعلاقة محرمة لكل من تظن أن الحرام والزنام وأن المحادثات جائزة أو معسية نسيرة لكل من تظن أنها قد تجد في مواقع التواصل ضالتها وتجد الشاب الطاهر بالله عليك افتحي أذنيك لهذه عسلة وأجيبيني أجيب في داخلك أرجوك أجيبيني بالله عليك يا يا بني من خان الله وعصاه في أعراض الناس بالله عليك هل سيكون أمينا على عرضك ولو تزوجك كم فتاة عرفتي عنها خانت ربها بمحادثة الشباب ثم خرجت بنتيجة سعيدة أجيب بصراحة رأيتي فتاتين صاحبة علاقة علاقات هاتفية أو لقاءات وفتاة لم تحادث شبابا من الذي تستحق منك الثقة؟ لو ماتت في آخر لحظات عمرها على اتصال باحد الشباب أي بنيه بالله عليك هل مات الطائعة لربها أم عاصية أعلم أنك بحاجة للحب بحاجة للحنان تفتقدين المدح والثناء في بعض الأحيان وربما في أقصى الأوقات تجدين من حولك من أقصى الناس فهل الحرام سيؤمل لك السعادة اسمعي الكريم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 قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وهذا وعيد شديد لمن غفل عن الله ولم يؤدي حقه بأن له معيشة ضنكة الغاية في الضيق والتعاسى واسألي كل فتاة تكلم شاب كم عدد المرات تشعرين بكآبة بحزن بقلق بتوتر هل لو كانت في طاعة الله سيكون جزاءها الضيق حكمي عقلك اتباع الهوى هو طريق مؤكد لجهنم قال الله جل في علاه وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِيَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ علينا عشرات القصص بل ولا أبالغ لم يقف فيها على شاب يحدث فتاة يريد الزواج أو قصد الزواج بل كانت إجاباتهم وآمالهم تدور في الغالب حول أمرين سلب الشرف فعل الفاحشة طوعا أو اقتصابا مع التصوير بالقوة لجرها لفعل ذلك مكرهة لمرات المتكررة فتزور عفتها وكرمتها وللأبد وقد تجبروها على أن تعطيها أرقام صديقاتها فإياكي ومصاحبة من لها خيانات شبابية الأمر الآخر المال لسيما إن كانت موطفة فلا يمنع نفسه من التواصل معها بأرقى الأخلاق والعبارات وللسنوات طويلة تزيد عن أربع سنوات لينال منها الهدايا طيلة هذه الفترة وقد يستدرج منها قروضا تسبت لسنوات أخيتي الفاضلة أقسم لك بالله أنه لا يوجد علاقة شريفة لأن الحرام لا ينتج عنه علاقة طاهرة إلا ما أحله الله عز وجل وأباه فمن أرادك بشرع الله يعرف بابك ولا خطبة كلامية دون العقل المهم يقدم لك خطوة جريئة وبالله لا يفعل لأنه كاذب تسألين هو وعدني بالزواج هذا الشاب مستحيل يكون مثل غيره كله صدق وحنان وأجيبك يستحيل أن يتزوج بفتاة خانت ربها وأهلها ولسنوات ولربما التقت فيه وحصل ما حصل فهل يعقل أن يجعلها أما لأولاده هيهاد قلب <تصفيق> يعصره الأسى والخد قرحه البكاء والحزن يا عصف بي فما أقس التحاسر والجواب البيت التي تستر عرضه هي الآن خائنة فكيف ستكون موضعا للثقة مستقبلا أختاه اجعل هذا الكلام بين عينيك ما تفعلينه اليوم مع الشباب من خيانة هو صورة لزوج المستقبل بقية حياتك فالعفيفة تستحق العفيف والخائنة تستحق الخائن ولو كانت العلاقة بالشات فهو محرم في جميع درجاته من محادثات مكتوبة إلى صوتية إلى ما فوقها وتذكر قول الحق جل وعلا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات بَغَاوٌ عَن مِمَّا يَقُولُونَ أُولَئِكَ مَغْرَوْا أُولَئِكَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمُ الله وَرِزْقٌ ولا وَتَذَكَّرِي أَنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ وَلَا يَهْمِلُ يُسَامِحُ لَكِنْ نَنْتَقِمُ يَشْتَرُو وَمَنْ بَعْدُ يَفْضَحُ قَالَ تَعَالَى وأسبغ عليكم نعم الضحاك أما الظاهرة في الإسلام والقرآن وأما الباطنة فما يستر من عيوب إن لم تقع في الخطيئة فأحمد الله فقد غرقت المئات بل والله الألاف من الفتيات وهنا الآن رهينات العار الفضيحة والتجيد يا من وقعت في الخلل انسحلي بهدوء من حياة الخائف أغرقي جميع حساباتك في المواقع غيري جوالك مباشرة لأي سبب تقنعين به له ولن يصل إليك يا من أرسلت صورك وهددك إن لم تتواصل سينفضحك الهيئة لديهم كادر احترافي وبكامل السرية ولا يشترطون تواصلك مع, مع الأهل أو تواصلهم مع أهلك وإياكي والمواصلة معه خشية الفضيحة فأنت تعالجين المشكلة بكارثة إياكي ومصاحبة أهل السوء فلن ترضى بطهرك حتى توقعك في الرذيلة وقد تجعلك فداء للشاب حتى لا يفضحها في الحديث الصحيح لا تصاحب إلا مؤمنا لا تصاحب إلا مؤمنا انتقي صاحبة تحبينها في الله تستظلين بصحبتها تحت عرش الرحمن صديقتان في الدنيا والآخرة الحرام لا يوفر السعادة بل هو مفتاح جحيم الدنيا والآخرة يا فتاة الدي يا فتاة الإسلام يا عفيفة يا شريفة والله إنك أغلى من أن ترخصي نفسك بنفسك أمام هؤلاء الذئاب الذين يتلذذون بعفافك واعلمي أن الفتاة بحشمتها بحجابها بالتزامها باستقامتها تملك وتحقق السعادة الحقيقية واعلمي أختاه ولا تنسي أبدا أن هناك فرق وفرق شاسع بين من يدخل البيوت من أبوابها ومن يدخلها من ظهورها رعاك الله أي بنيه وحفظ عليك دينك وعرضك ورزقك الزوج الصالح الناصح فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضك بأفضل من هذا الشاب إذا تركت ذلك لله سبحانه وتعالى فإنه من ترك شيئا لله عوضه الله سبحانه وتعالى بخير منه وإذا تبت إلى الله عز وجل توبة صالحة فأبشري بخير الدنيا والآخرة بإذن الله تمرودي قبل أن تنسي بأطباق الثرى عودي أخيّة وسلوكي درب المعارج للعلا والتسكبي وإهل على مقارفة الخطاة خوانی پدم بل تصرفی تصرفی نل جو شری في الختام تقبلوا تحياتي اخوانكم في موقع باب التوبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لودي انا تغرب الجنان هناك طيب